Book 2 8 8 Saatler Övqatü's sa'at Övqatü'l sa'a Özür dilerim İva samahht İza samahht ساعة من فضلك. كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. جزيلا ساعة بير. إنها الواحدة. إنها الواحدة. ساعة إكي. إنها الثانية إنها الثانية ساعت اج. إنها الثالثة إنها الثالثة دورت. إنها الرابعة إنها الرابعة إنها الخامسة. إنها الخامسة. صعت إنها السادسة. إنها السادسة يدي. إنها السابعة. إنها السابعة. صعت سكيز. إنها إنها الثامنة. سأت دوكس. إنها التاسعة. إنها التاسعة. سأت إنها العاشرة. إنها العاشرة. ساعت أمبر. إنها ساعة 12 إنها الثانية عشر إنها الثانية عشر بير دكيكة الدقيقة فيها ستون ثانية الدقيقة فيها ستون ثانية بير ساعة تا ألتمش دكيك الساعة فيها ستون دقيقة. الساعة فيها دقيقة. اليوم فيه أربع وعشرون اليوم فيه أربع وعشرون ساعة.